الحمد لله رضي العالم الرحمن الرحيم مالكين فيه من رب العالم أم يقولون افتراه بل هو الحص من ربك لتنذر قوما ما أساهم منذير من, من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والعرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش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 ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صَالِحًا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس الهدى ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة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 لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ وَأَنْعَامٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَالْأَغْلَالُ مَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَسِيلًا لَهُمْ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدلى دون العذاب الأكبر لعنهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 هم منتظرون الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاء نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثل وأغنالا وسعيرا هناك خرى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوطن بنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب يسين وياسين واسرا انما نطعمكم لوجه الله لا جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقطاهم نبرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا المتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت فطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآية من فضة وأتواب كانت قواريرا قوارير من فضة ويسخون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوط عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منتورا وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 حكم ربك ولا تطح منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا جعلنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا اننا به تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاء